المطبعة والمئة الف مزق الغلاف وطبع اغلف جديده معالي المحسن الكبير ثم وعيدت عليه وعطاه البقية بالله انا لا اعلم ما في القلوب الله تعالى هو الذي يعلم لكن المكتوب واضح من عنوانه لما رجل يقول مزقوا الغلاف وكتبوا اسمي ايش نيتك يعني انت قصدك ان يقال جوات قصدك ان يقال جزاه الله خير ما شاء الله عليه فلا متبرع هذا الذي طبع الكتاب الفلاني القصد واضح فيقول صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى له في اما انفقت ليه قال جوان فقد قيل انا ما اظلمك انت انفقت لاجل غاية معينة حصلتها في الدنيا انت انفقت لاجل الثناء حصلت في الدنيا انتهينا ليش نعطيك اجر اخر انت كنت تريد اجر واحد وهو الثناء في الدنيا وحصلته خلاص معنى ما, ما لك عجر عندنا قال فيقال انما انفقت ليه Reagan فقد قيل قال ثم يصحف إلى النار قال صلى الله عليه وسلم والثالث قال ائلي القرآن فيقول الله تعالى له ماذا عملت قال يا ربي انا قرات القران واقراته فيك كنت اقرا قران واقراه للناس فيك لاجلك انا اعلم القران واقرا فيقول الله تعالى كذبت وتقول الملائكه كذبت انما قرات ليقال قارئ حتى يقول ما شاء الله يا في صوتك جميل لاجل ان يثني الناس عليك فقد قيل كنت تريد ثواب معين وحصلته ما نعطيك ثواب غيره وقت كيل قال ثم يامر به الى النار قال صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاث هم اول من تسعر بهم النار يوم القيامه اذا ايها الاخوه والاخوات اعمال القلوب التي لا يراها الناس ينبغي علينا ان نعتني بها نحن في كثير من الاحيان نعتني بظواهرنا تجد الاخت تعتني بحجابها وشكله وغير ذلك الشاب يعتني بنفسه يعتني بلحيته يعتني بثوبه يعتني لكن القضيه هل نحن نعتني لما في قلوبنا أن يكون الإنسان مصلحا لقلبه قبل أن يكون مصلحا لظاهره أن تصلح ما يطلع الله تعالى عليه وحده قبل أن تصلح ما يطلع عليه الناس لذلك نحن سنتكلم اليوم عن خطيئة من أعظم خطايا القلوب هذه أول خطيئة وقعت في السماء وهي أول خطيئة وقعت في الأرض هذه الخطيئة هي الخطيئة التي تأكل الحسنات كما تأكل النار الحضر هي الخطيئة التي منعت أبا جهل من الإسلام ومنعت عبدالله بن أبي بن أبي من الاسلام هي التي حالت بين اليهود وبين الاسلام هي التي هيجت المنافقين على المسلمين هي اول خطيه وقعت في الارض هي التي جعلت ابناء يعقوب يلقون يوسف في في الجب وهي التي فرقت بين اباء وابنائهم واخوان واخواتهم وبين بين زملاء زرعت الشقاق والنفاق بينهم هي اول صفه من الصفات التي وصف الله تعالى بها اليهود يقول الله سبحانه وتعالى واد كثير من اهل الكتاب ها ماذا يودون يا ربي لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا ليش يا ربي يودون ان يردونا هم غير مقتنعين بالاسلام لا اسمع السبب حسدا من عند تقول صفيه بنت حيي من المؤمن زوجة النبي عليه الصلاه والسلام تقول كنت وانا صغيره احد ابناء ابي اليه واحب ابناء عمي الي عمها ابو ياسر تقول فكان ابي وعمي اذا راوني اي مكان ياتون ويقبلون ويسلمون علي تقول فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه رايت ابي وعمي ابي ياسر قد خرج فجرا فتعرضت لهما ان تلاحظ احيانا اذا كان عندك ولد او ابن اخت او ابن اخ او او ابن جيرانكم كلما رايته تقبله وتمزح معه تجد انك اذا راك هو يقول عليك او ياتي امامك ينتظر ان تلاعبه هي جاءت هكذا امامهم تقول فلم يلتفتوا الي اذا معناه في في امر مشغلهم تقول فلم يرجع الا اخر النهار كاللين متعبين جاءوهم تعبانين جدا تقول فلما جاء سمعت ابي يسال عمي ابي ياسر يقول له اه هو هو فقال ابو ياسر اي والذي انزل التوراه على موسى هو هو قال تعرفه وتثبته اكيد الرجل الذي رايناه الان اللي جاي من مكه يقول انا نبي هناك هو نفس النبي الذي امرنا باتباعه نفس الصفات اللي في التوراه انطبقت عليه اه هو هو قال نعم قال اتعرفه وتثبته يعني اتق الاصل قال نعم والله اعرفه واتبته قال ثم عندك له كيف تتصرف معه فما عندك له خلاص المفروض يقول الايمان بالله ما دام اني عرفت ان هذا هو النبي الايمان بالله هذا المفروض قال فما عندك له قال والله ما عندي له الا العداوه ما بقيت حسدا من عندي انفسهم مثل ما قال الله تعالى ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم بعد ملك الكبار حسدا من عندي انفسهم يعقوب ابنائه عليه السلام قال الله سبحانه وتعالى اذ قالوا ليوسف اخو احب الى ابي لا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين كان يعقوب عند عدد من الابناء عنده بنيامين ويوسف ابناء زوجته وعنده ابناء من زوجات اخرى يوسف من طبيعته كان لطيف العشرة جميل المعاملة فطبيعي ان الاب يميل اليه اكثر يا اخي انت لو عندك ليس ليس ابناء لو عندك حذاء 2 3 من الاحذيه واحد هذه الاحذيه اذا لبست تشعر براحه وواسع عليك ولطيف في المشي تجد انك تحب الحذاء اكثر غيره وهي احذيه ترتاح اليه وتود انك تلبسه دائما اكثر من غيره فما بالك اذا كان ابناء عندك وعندك ابن اول ما تقول اعطوني ما يقفز اجيب لك الماء اول ما تقول افتح الباب يقفز والابناء الباقين ايه طيب خل خالد قول لمحمد واحد فعلا يعامل تعامل رائع طبيعي انك تحبها اكثر لا يعني انك تبدا تفضله لكن من الطبيعي انك تكون تحبه فهؤلاء ابناء يعقوب عليه السلام ما قالوا ابونا يعطي اخانا اكثر منا لا بس يحبه قالوا اذ قالوا ليوسف اخوه احب الي ابينا منا بس حب ليش تحبهم اكثر يا ابي ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين طيب والحال هل قالوا تعالوا ننظر لماذا ابونا يحبهم اكثر فنفعل الاسباب التي يحبنا لاجلها لا ما قصده ذلك والحل اقتلوا يوسف طيب ايش ذنبه يوسف ما ذنبه يوسف ليقتل هذا مثل واحد مره في مصر ركبت معه واحد تاكسي ركبت معي يوصلني المطار فرائيته يوسف السياره على يده صليب فقلت ايش اسم الاخ قال وليد قلت وليد ايش الضربه اللي في يدك هذه قال دي مش برضه قلت اماني قال دي صليب قلت اه انت حاط صليب قال اه قلت ليش حاط صليب قال انا حطيت صليب عشان انا مسيحي قلت طيب ما دام احنا باقي ساعه على المطار وزحمه مصر ايضا تسمح لي اتناقش معك كلمتين عن المسيحيه وانا كنت مزود اكما جنيه فهو يعني لازم يرضيني قال لي اه قول اللي انت عاوزه فسالت عده اسئله من ضمنها قلت له ليش عيسى عليه السلام كما يعتقدون هم انه هو ما صلب ليش تعتقد ان الصلب عشان يكفر الخطيه قلت خطيه من كالخطيه ادم قلت يعني بالعربي اللي عمل الخطيه ادم ولا عيسى قال ادم اللي عمل الخطيه قلت يا اخي ايش ذنب عيسى يصلب ما دام ادم اللي عمل الخطيه ادم اللي يصلب قال لي والله مش عارف كده قال والله مش عارف قلت طيب خد سؤال ثاني قال نعم قلت طيب أن تقول الآن إن عيسى ابن الله قال نعم ابن الله يعني إله قال أيوة إله قلت إله يعني يفعل ما يشاء قال نعم إله يعني يفعل ما يشاء قلت ممتاز أفرض أن الله يريد أن يميت فلان اليوم الساعة خمس وعيسى ما يريد أن يموت الساعة خمس يريد أن يموتوا المكره من اللي يمشيşي كلامه قال يمشي كلام ربنا قلت ربنا اللي هو مين الاب ولا الابن الله ولا عيسى هو لسه في واحد ثالث بعد روح القدس بس انا ما دخلتها في الموضوع قلت يمشي كلام مين؟ يا يمشي كلام ربنا قلت بين اللي هو مين؟ الله ولا عيسى قال لا يمشي كلام الاب قلت اذا عيسى ليس اله قال ليش؟ قلت لو كان اله كان يمشي كلامه معقول اله ما يمشي كلامه قال لا, لا يمشي كلام عيسى قلت اذا اذا الاب ليس اله قال ليش؟ قلت ليس لا هل لان كيف اله ولا يمشي كلامه قال يمشي كلامهم كلهم قلت لا يمكن يمشي كلامهم كلهم كيف يموت ويحيى في الوقت نفسه لا يمكن تجمع بين متناقضين ما في واحد عطشان وريان جوعان وشبعان ما في يا اما جوعان ولا شبعان قال انت عارف بقى قلت نعم قال ما يمشيش كلام حد كيف اله ما يمشيش هي لعبه هي ما يمشيش كلام حد فهي القضيه مثل مثل هنا الان ابنائي بنا يعقوب عليه السلام ابونا يحب اخانا اكثر منا طيب والحل ليذا الحل نذهب الى الاب ونتفاهم معه لا اقتلوا الابن طيب انا ايش ذنبي اذا كان ابوي يحبني اذ قالوا ليوسف واخوه احبوا الى بين منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين والحل اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا اطرحوه ارضا يعني خذوه والقوه في يموت يحيا يضيع خلاص انتهينا منه او اطرحوه ارضا والغايه يخلو لكم وجه أبيكم يصير أبوكم ما أمامه إلا أنتم يحبكم غصم خلاص ما في أحد ينافسكم عنده لو تتعاملون أي تعامل لازم يحبكم لأنه ما عنده اختيار آخر يخلو لكم وجه أبيكم ثم قالوا وتكونوا من بعده قوما صالحين تدريش معنى تكونوا من بعد قوما صالحين يعني بعد ما تسوون الجريم وتنتهون نتوب هذا المثل اللي يقول صاحبه اش رايك نطلعنا وياك إلى البلد الفناني ندخل المرقص الفلاني ونفعل كذا وكذا بعدين نطلع ندخل الى المكان الفلاني ونفعل كذا بعدين نروح ونفعل كذا ويذكر معاصي يومين 3 4 5 6 معاصي متتابعه وبعدين واحنا راجعين نحجز عن طريق جده ونسوي عمره ونستغفر قبل نرجع عمان نلعب هذا مثل ما قال ابناء يوسف ابناء يعقوب افعلوا كل شيء ثم قالوا وتكونوا من بعده وتتوبون وتكونوا من بعده قوما صالحين ويفرق بين يوسف عليه السلام وبين ابيه 40 سنه بسبب هذا الحسد الحسد هو سبب اول خطيئه وقعت في السماء خلق الله تعالى ادم قال ابن كثير خلقه كما قال الله من صلصال من حمئ مسنون من طين المحترق فجعله الله تعالى 40 سنه فكان ادم مجوفا مجوف يعني لا يزال الاحشاء غير موجوده فيه فيدخل الهواء ويخرج فكان ابليس يمر به ويقول لامر ما خلقت لامر ما خلقت انت مخلوق لاجل شيء عجيب انا ما اعرفه وظمضي الايام عليهما ثم بعد ذلك لما نفخ الله تعالى في ادم الروح وقام وقال الملائكه اسجدوا لادم وقف ابليس انا خير منه حسدا ليش ما يسجدون لي انا خير خير من ما قال ما يستحق السجود لا يستحق السجود لكن ليش يسجدون له ولا يسجدون لي انا خير من خلقتني من نار وخلقتهم من طين ويلعن ابليس الى يوم القيامه بسبب هنحسد اول خطيئه وقعت على الارض الله سبحانه وتعالى جاء لادم اول ولدين هابيل وقابيل قابيل هو القاتل واربطها هكذا قابيل يبدا بحرف القاء وقاتل يبدا بحرف القاء قابيل قاتل هابيل وقابيل كان كل واحد منهما عنده نوع من الزراعه وعنده نوع من الكس ويشتغل في رعي اغنام او نحو ذلك فكان هابيل اصلا يشتغل في رعي الغنم هابيل اللي هو الصالح وقابيل يشتغل في الزراعه فكلفهم الله تعالى امرهم بالصدقه هم كانوا في السابق ما عندهم احد يتصدقون عليه ما في الا هابيل وقابيل يتصدقون على من... يتصدقون على بعض ما في فقراء فكانوا اذا ارادوا ان يتصدقوا جاءوا بالصدقه وضعوها في مكان معين فاذا قبلها الله تعالى ارسل نارا تاكلتها كذا شرع من كان يرسل نار وتاكلها فجاء هابيل بشات من اطيب الشياه عنده كما قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بااخذين الواحد بيتصدق يتصدق من الشيء الطيب جاء باطيب الشياه ووضعها يتصدق بها ومضى قابيل القاتل وجاء باردئ انواع السنابل سنبل يمكن لو يعطيها البهائم ما اكلتها جاء وضعها هذه صدقه لك يا رب العالمين وان تاخذ اردى شيء تتصدق به فارسل الله تعالى النار فاكلت صدقه هابيل ولم تاكل صدقه قابيل قابيل لما لم تؤكل صدقته ما قال استوفر الله وذهبه اليه اذا ساذهب واحضر احسن منها واتصدق به لا ارسلت الى الى اخي كما قال الله عز وجل قل الله تعالى واذل عليهم نبى ابني ادم بالحق اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما اللي هو من حبيب ولم يتقبل من الاخر قابيل والحل قال لا اقتلنك ايش ذنبي تقتلني طيب انا ايش ذنبي في الموضوع تقتلني ليش لاني لاني تقربت الى الله اكثر منك قال لا اقتلنك قال انما يتقبل الله من ال ثتين ثم صار احسن منه لانبسطت الي يدك لتقطن لي ما انا بباسط يدي اليك لقتلك اني اخاف الله ربنا عالم اني اريد ان تبو ابي اسمي واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين حتى قال لفظ طوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسدين انت اذا تاملت في الحسد وجدت انه الداء الذي تبسد به كثير من الامم ذكروا ان رجلا ذهب ليشتري عبدا مملوكا ذهب يشتري هذا العبد فجاء الى السوق فقال له صاحبه اللي يبيع قال هذا العبد قوي وجيد وممتاز واخلاقه حسنه لكن فيه خصله ذميمه انا ابيعه لاجلها قال ما هي قال انه حسود حسود واذا حسد بدا يكيد لغيره قال أهم شيء يشتغل في المزرعة ورجل قوي ويرعى الغنم قال أبد خذرك رجال يشتغل ويضع ويحمل ويحط أبد رجل شغال لكن عندك المشكلة هذه الحسد تتعب معه قال أنا ما هم مني حسد إلا ما يحسد أنا بشغله في المزرعة فأخذ الرجل وذهب به فلما مضى ثلاث أربعة أيام الرجل هذا مع زوجة أمورهم طيبة العبد المملوك كان ليش مقصوطين طيب اشتخلك أنت هذه نعمة من الله تعالى أعطاهم إياها فجاء للمر قال لها اسمعي يا عمتي قالت نعم قال ترى زوجك سيتزوج عليكي ف طبعا يعتبر كبيرا من كبار اذا تزوج الزوج يعني فبدت تنتفض قالت كيف يتزوج علي انا ايش فيني الا ايش اللي ما فيكي قالت انا ايش فيني انا زوجته قال المهم ترى بيتزوج عليكي لكن اذا تبيني انا تريديني اني ادبر علاج احضر لي شعره من قفاح والشعره هذه ما يصلح تقصينها بالمقص لازم بالسكين اعطيني اياها وانا اخليه زي الخاتم في يدك قالت ممتاز خلاص انا اشوف بس يوم كده ينام وبذن الله اجي وابط وضعي معه طبعا المراه ممكن تعمل اي شيء يصير لنا ما يتزوج واحد من الزملاء عندنا هو ساكن في الدمام واهل زوجته في الرياض بينهم 500 كيلو تقريبا ف اتصل عليه هو عاده مع زوجته يذهبون الى اهلها في الرياض كل شهرين ثلاثه وبن... وكل مره ايضا مشكله لانه ما هو فاضي وهي تقول اريد اشوف اهلي امي وابوي اخوان فكل مره بالهواش يعني في يوم من الايام اتصل عليه يوم الاثنين واحد من زميل واحد من انسابه اخو زوجته من الرياض قال يا خلان احسن الله عزك في الوالد الوالد توفي اليوم الصبح ونريد اختنا ان تاتي تحضر العزاء قال ان شاء الله الله يحسن لكم ويغفر له ويرجع للبيت وهو بطريق البيت مر المدرسه واخذ اولاده الصغار ورجع البيت الا زوجته بتجهز الغدا قال خلاص بلاش غدا نطلع الرياض قالت ليش شو اللي حاصل احنا لسه جايين من اسبوعين وبعدين دائما ما توديني الا بغواش وطق شو اللي حاصل اليوم ان شاء الله كذا رحمة من الله نزلت عليك خشى ان يقول ابوك مات وتقلبها مناحه عنده وبكى والاولاد يبكون وهو ما هو فاضي اربع ساعات حتى يصل بالسياره يسمع صراخ قال اقول لك في الطريق قالت الحين تخبرني قال اقول لك طيب اخذ الشناط كثيرة اقول لك قليل قال اخذي شي ماشي اسبوع كده بس طيب خبرني قال اخبرك بالسيارة ركبوا السيارة ويمشي بالله يخبرني ليش وش اللي حاصل اهلي فيهم شي قال بصراحة انا بتزوج ويعني ما يبغي يقول لها ابوكي مات قال انا بتزوج وزواجي يوم الخميس هذا فتروحي عند اهلك تبلسين اسبوع لحد ما اخلص انا وزوجتي الجديده ونسافر وننبسط بعدين نرجع بعدين ارجعك قالت ليش حرام الدار لو قال ابوك ما تحسن شوي ليش حرام عليك انا وشويت اه وتمسك الباب بتنزل يا بنت الناس اقعدي اشهد الله لا اله الا الله مجنونه يا بنت الناس ويبدا الرجل يهدئ فيها وهي تبكي لحد ما وصلوا الى بيت اهلها وصلوا الى بيت اهلها وهي تبكي تقطعت من البكاء حتى نظر في السيارات قد ملات الشارع عندهم فصعب تنزلوا يعني وهي بهالحال قال اسمع اسمع قالت خلاص ما ابغى طيب اسمع قالت ايش قال بصراحه انا ما تزوجت ولا اتزوج لكن ابوك مات قالت خله يموت ابي اهم شيء اتزوجت قال لا ما تزوجت الله يرحمك توه زلت فاعتبر من الكبائر وهي اعظم حد المس مقصود ان هذا قال له اذهبي واحضري لي شعره القفح فصارت المراه تريد يوم الايام ان تفعل ذلك ذهب مباشره الى سيده قال يا سيدي قال نعم قال ترى انا اكتشفت ان زوجتك عندها علاقه برجل وانها اتفقت مع هذا الرجل يقتلوك او ياخذوا اموالك قال كيف قال نعم انا صادق والدليل انها تنتظر منك يوم من الايام انك تنام وتذبحك وانت نايم قال ترى اذا كان الكلام غير صحيح باقتلك انت قال افت اقتل لي لكن انا جئتك ناصح المرأة تخطط لذبحك وانت نايم وانا سمعتها بالاذني تخطط مع الرجل شف الحسد فجاء فعلا الى هذا الـ الـ جاءت المرأة الى زوجها يوم من الايام فهو تناوم عمل نفسه نايم فاخرجت السكين وضعتها على رقابته فلما وضعت السكين إلى الرقبة خلاص وأمسكت رأسه وضعت السكين قفز الرجل أخذ السكين وقتل فقتلوا وفسد كل البيت بسبب الحسد الذي وقع في قلبه ويا ما فسدت بيوت ترى بهذا السبب ذهبت مرة إلى أحد السجون للقاء محاضرة فألقيت على السجنة هم جمعوا لي السجنة في محاضرة عنبر كبير في في مسجد كان 1000 سجين القيت المحاضره ثم قالوا لي يا شيخ يوجد مجموعات من السجنه في السجن الانفرادي عليهم قضايا كبيره او قضايا قتل ولم ينتهي بعد التحقيق معهم قلت طيب امر بهم مريت عليهم كان هناك شاب يمكن عمره 24 او 25 سنه جالس بزنزانه لوحده قالوا لي يا شيخ ليك تقرا عليه قران هذا الظاهر عنده شيء في عقله دخلت وقرات له وقلت له كلمتين وهز راسه جزاك الله خير وطلعت قلت ايش قضيتها قال لي يا شيخ هذا قضيه قد قتل زوجته قلت كيف قتلها ايش السبب يعني هي وجد عندها احاد ولا حتى لو وجد قتلها يعني هذا يفعل امر القاضي ونحو ذلك وهو المساله كل واحد يتصرف من نفسه قالوا لا يا شيخ المساله حسد قلت حسد هو حسدها والله حسدها قالوا يا شيخ هذا الرجل تزوج ومبسوط وعنده مجموعه من الزملاء حسدوه كده ليش هذا مبسوط اكثر مني مثل ما بعض الناس احيانا اذا قلت لابشرك والله اولادي هذا طلع الاول على المملكه والثاني طلع الثاني على المدرسه والثالث يبغض هذا ويود انه لم تاتك اي خير من مع انك انت ما تطلع الخير منه لا الخير من الله تعالى جاء ولا ينقص بذلك مالك لو زاد مالك سبحان الله اشياء حسد في النفوس حتى يقول الشيخ رسام تيميه يقول ما خلا جسد من حسد طبيعي الاجساد يكون فيها حسد ما خلا جسد من حسد وانا كل كريمه يخفيه ولا ائم يبديه ويقول الحسن البصري لما جاء اليه رجل قال له الامام يا, يا ابا سعيد هل يحسد المؤمن المؤمن ممكن يحسد قال الحسن سبحان الله انا نسيت ما كان من ابناء يعقوب طبيعي ان المؤمن يحسد انا نسيت ما كان من ابناء يعقوب ولكن غمه في صدرك ولا تخرجه أحيانا قد يقع في قلبي قال والله يا فلان تعين في المكان لفلاني يقع في قلبي حسد لكن لا ينبغي أن أخرجه بكلام في عرضه أو بكلام في ذمه أو نحو ذلك إلا أمسك نفسي وأدوه نشتر جيمه وعسى الله يورفقه هذا الشاب حسده مجموعة ليش مقصوف مع زوجته ليش خطفوا عليه في المهر وإحنا لسه ما تزوجنا وإحنا لسه ما, ما توفقنا حسدا فجاء إليه واحد منهم قال يا فلان أنت شريت تويوتا زرقان هلا انا سيارتي البيضه اللي انت تعرفونها قال والله ما ادري لكن انا مريت قبل امس وشفت سياره زرقاء عند بيتكم واحد من شقتك ومره طالعه من نفس الفله اللي انت ساكن فيها دورين فهو مستاجر احد الدورين الاول او الثاني قال انا شفت مره بس ان شاء الله ان شاء الله انا اتخيل انا اتخيل وما شاهده قال في البيت ما في الا زوجتي يعني حتى ما عندي خادمه ولا عندي اخت ولا اليوم الثاني جاءه واحد ثاني قال فلان انشرت سياره كذا قال لا والله قال انا شفت عند بيتك الساعه 12 بالليل وانت طالع طبعا هم يدرون انه طالع سياره موقفه ونزلت امراه ودخلت البيت نفسه يسال زوجته في احد ياتيك احد يذهب من عندك فاذا كلام غير غير صحيح لا زالوا به حتى اكثروا عليه وبدا يتهم زوجته الا انت دخلين رجعت في غيابي انت عندك علاقات يا ابن الناس ما عندي علاقات اتق الله زادت المشاكل فذهبت عند اهلها بدأوا يزيدون عليه ايه بكرة تأتيك حامل من واحد تاني وتلصق في ظهرك والله العظيم ان تجنس تندم طول عمرك والله فزادوها عليه حتى اغواه الشيطان يوماً وهذه قصة وققت عليها بنفسي ورأيتها في السجن زادوها عليه حتى اغواه الشيطان يوماً فذهب في الليل وقفز في بيت اهلها ودخل وذهب الى المطبخ واخد سكين وذهب اليها في غرفة نومها وهي لائمه ابعد شعرها عن رقبتها وذبح وحكم عليها القاضي الان بالقصاص النفس بالنفس كله بسببها الحسد الذي في النفوس لذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول لا تحاسدوا ولا تتقاطعوا ولا تبغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا متفق عليه ويقول دب اليكم داء الامم قبلكم ايش داء الامم شرب الخمر لا الفواحش لا السرقه الربا قال دب اليكم داء الامم قبلكم الحسد والبغضاء الحسد والبغضاء هو اللي افسد بين بني اسرائيل وافسد بين قوم صالح وبين قوم يود وقوم شعيب داء الامم قبلكم الحسد والبغضاء وقال صلى الله عليه وسلم اذا فتحت عليكم فارس والروم اي قوم انتم ايش تكونون قالوا يا رسول الله نقول, نقول, نقول كما امرنا الله ان شاء الله نكون مثل ما الله امرنا فقال صلى الله عليه وسلم لا او غير ذلك تتسافسون ثم تتحاسدون ثم تتباغضون ثم تتدابرون او نحو ذلك ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض رواه مسلم واخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم ان هذا الداء لا يزال في الامم الى يوم القيامه اخبر صلى الله عليه وسلم ايضا ان عيسى ابن مريم ينزل والداء موجود قال صلى الله عليه وسلم في مروه ومسلم والله لا ينزل لنا ابن مريم حكما عادلا ماذا يفعل فليكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزيه ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها القلاص يعني الإبل فالناس خلاص ما عاد يهتمون بالإبل عندهم أموال قال ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد والتحاسد اذا سقى الحسد الى نزول عيسى دليل انها معصيه متمكنه في الناس وفي قلوبهم وقال عليه الصلاه والسلام لا يجتمع في جوف عبد غبار في سبيل الله وفيح جهنم ثم قال ولا يجتمع في جوف عبد الايمان والحسد الحسد ينافي الايمان لانك اذا امنت بالقضاء والقدر خلاص الله تعالى هو الذي اختار ان هذا يكون ماله اكثر مني هو الذي اختار ان هذا رجل احسن احسن مني خلقا او خلقا هو الذي اختار يا اخي ان هذا عنده 10 اولاد وانا ما عندي الله اللي قسم بيننا المعيشه ليس انا كما قال سبحانه وتعالى نحن قسمنا بينهم بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا وسبحان الله اذا تاملت وجدت ان الانسان اذا حسد الانسان اذا راى نعمه على الاخر لا يخلو حال هذا الناظر من ثلاثه امور اما ان يتمنى مثلها وهذا درس يعني انا رايت فلان مثلا ربح 1000 اتمنى اقول يا اخي الله اللي اعطاه يعطينا او مثلا تزوج امراه صالحه وتقيه تحسن معاملتها معه اقول يا ليتني جعل زوجتي كده يجعل زوجتي كده هذا جائز انا اتمنى مثل النعمه التي عنده الحاله الثانيه ان اتمنى زوال نعمه من عنده وانتقالها الي اقول مثلا يا رب انه يطلق زوجته ويتزوجها انا مثلا او يا رب ان مثلا سيارته اللي اشتراها هذه ما تعجبه ويبيع لي اياها بسعر رخيص ما اقول يا ربي اعطني سياره مثلها لا اني اخذ النعمه التي عنده هذا حسد الحاله الثانيه الثالثه اعظمها وهو ان اتمنى زوال النعمه من عنده حتى لو لم تصل الي مثل لو انسان فرضا قيل له والله فلان تعين مثلا مدير مدرسه